إِنَّا سَنُرْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطُؤًا وَأَقْوَى مُطِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا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 أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كتيبا مهيلا إنا أرسلنا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 يجعل الولدان شيبا السماء منفطرا به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا